I want to tell you call قلب وشاق على حب سنتك طول الامل حب البلاد او باع حب الدنيا وطول الامل الواحد خرج سبحان الله وطلع يسير الى احزاب وعنده ربما من الانوار السيد العظيم ثم يدخل الى المسجد او يمشي في الطريق ثم يخرج المال ويمر على العشر دنانير لوقتها يمر على خمسه ويقبلها على الدراهم ثم يطلع وها صافي نواطئها ويعطي هذا البقيه قلنا ذلك خلال تملك اكثر من 100000 وهم عمرك الان 90 سنه او 100 سنه ما الذي بالمال الذي تجمع عليك ظلم و طيب يا شيخ مالك النبي ابو جهل لما يضرب عشر من الابل يتبرع بها هو السبب نحن عندما عندما نتبرع بمسجد او نتبرع في كتاب الخير او نتبرع بالتقييم انما تسل المعد المحقوق الينا تسل na subhan وقال <laughs> حتى a ثم ذهب الى بيت قال ولم تدعيه اسبوعات حتى اتنبه الموقف قال في الفؤاد انطلقا او الله اكبر الله لك على الله تعالى القلب حسنا لكن المصيبه ذا من كان عاقلا لله وهو قد استرق حب المال بحكمه سلطان بدا يتعرض لمعصيه الذل والمعصيه وكان ان انك فقدت ان تسمع وانت محشره الصبر اعمل بما يحيال الدهر فلتحمدن مغبه الصبر قمها لنفسك قدب تفها وادخر ليوم تفاضل الثخري وكان اهل هذا الدعى فلنسمع وانتم تحشروا الصدر وكانهم يتخيلون كذبا يتخيلون هلكه من العطر وكانهم تتقلبون على ظهر السرير وانت لا تهي يا متشعر كيف انت على ظهر السرير ومرته قدري امرئ متشعر كيف أنت فان اذا لقيا الحباب الرابط والقرب ان يكون حادث وقوعا واحد فقط الاخوه يعني إدارة عندنا بالرياض هذه اداره تتخصص في امن الطرق الطرق السريعه قد يكون عندها احيانا شخص تعرض لسيارته بمطابق طريق من الناس طرق يعمل على امن يقول كنا نسير على الطريق السريعه هذه اللحظه عندما راينا احدا نظرنا في حال يقولوا اذا بحاله زياره من احد الشباب قالنا نزلنا مباشره اليه واتصلنا بالاتعاب لياتي تاخينا لتاخذ بحملناه معنا في السياره مرض سلامه زياره شرطه لم وهي لكن اجلنا مجركه الاسعاف قال ما تشتهي اباكزكم ولكم فيها متاع تدعون kwa ndoto hizi ndio dakhala يظن ان دنسه الدنيا بتلاب الحرم يقول الله جل وعلا وجوب يوم عيدنا اقرا اراقبها طوا ويظن الله جل وعلا فان ان مع رب اليوم هذه ذبون فكظار راض عن الله لكن انيدا انا عند المحف وتسير ذلك فليس بعد نحن اولياء في الحياة الدنيا والاخره ولكم فيها ما تشتهون انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلهم من رزق الرحيم ثم اتى الارشد وتحمل حتى رفع الله تعالى بلا الذي كان يعذب ولا ذهب اليه وكان من خواطه على سيدنا من شده جهادات على سيدة ان يخرج قدمه من ثم ينال فيام مكة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حضر ابن عبد الله بن مسعود لكنه كان تصيرا كان دقيقه ذاقي ما كان بفهم كبير كان يا كتبه بتلك المعرفه وبلا يبقى اظهر الرسول الالهي صلوه ويرفعه حتى يفتخ الله تعالى المقبلين مكه ويستمعون حول الكعبه ذا صواب الانسان فجعل عليه واحسن علاقاته بالله جل وعلا واحسن بينك وبين الله باطرا شعيره وثبت عند الفتر كل كلما جاء الفتر أن يثبت اكثر يعيد يثبت الثالثه والثالثه كلما ثبت على الفتر اكثر فاكثر والله تعالى يكلنا على قياسه التسبيح اسبر الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا الله من من قال فاصبروا انكم جميعا الى الله المعاد ثم اذا نادى المؤذن اذان قال هذا وقت الله مرتلي دعاء المصلي قائم يقوم اذا اعرض وجد الشفاعه الامر يعني فاحرس عقلي على الذكر الان يقول ابن زوري يشفع والله توسع عن ذلك الحال فتقال يقول الاداء كما هي سنقوله لتلاوه القران بما انه لازم الاداء انصتوا وترددون معنا كما انه يسمع طالب القران انصتوا فترديد الاداء توافق وا يعني الترا المعدل الى شكل انها قربة ثم يثمن هذا ذلك في طور يعني لا يسمع الاستشهاد لهم نور الحن وكذلك يقول وانا اشهد ان لا اله الله جاء في ما وبار الله فيك بارك الله لك ابنك يش لا سيوتنا في غزه ان تعب ومن شرف اخبارنا في غزه حق عليك وفي نفسين انا كنت اقول دائما لاخواننا الذين فلسطين اقول لكم ان انتم قرابنا هنيا مثلا الامه هذه فلسطين هي ارض العرب وهي ارض الجهاد لان الارض التي صار الله تعالى احمر انبيائه بيلان ومن وممت يا ارض الاحسن بالبصر لان الناس بيشعرون هيك يوم القيامه قبل اسابيع يوم مثل تشوم من العباده دي فالناس والله على احترام على مراكزهم واصبروا قالوا على انتباه بينا واصبروا يعني تبعهم واصبروا يعني تتبرع سعادههم وكذا يتراحوا واصبروا الذي هم من المنصرف ولا يمكن ولا كذبا ولا يتحقق في حالها اي ايمان في فضروري بهذه الخطاه ومع ذلك ان الاسوار والسلام يعني يقيم الحد على على ما راضي الاطراف ثم يقدم امامه ليصلي عليه افراد الجهاز وبعد هذا كان توكيهي انه ان شاء الله يقيم عليه الحد لما يقدم امامه ويصلي عليه افراد الجهاز ويجلو له بالمره الغامده يقام عليه الحد فتقوم فتقدم امامه ليصلي عليها الاسوار والسلام والمقصود ان يمكن ان يبتعد الانسان عن التعامل بالتعامل الحاد مع اخوانه والاسلام جاء جماعه ليجعل جماعه الناس هنا مؤدبين ويحضر الانسان للدار لما صحيح البخاري يقول مسافر هذين ارسل بعثنا على صروفه والسلام تصبحنا في رقاقي لنجيد فخذنا قال فما قبلنا راجعين قال فما هذبناه the mark كما نكم بالدم اللي باقي اخواني ولما رأيت امك حرقت حرق لكن لما لم نقطع ذلك الحق بيومك فسبت خثر وجئناه ومسكناه ثم لما رأيت الموت قلت اشهد بالله الله وافى ان لك انها هذا الذي وقع لك بسام رفع وسام سيدنا عليه وسلم ثم عاد الى رسول الله عليه الصلاه والسلام تحدثه في قره قال رسول الله انه قد قال لا اله الا الله فقد قد والله na antu يقول لي يا ابنا ما يصدقون يتروننا فاعياء استقيموا خطا لا يبدا المطاوعه المشاكل ان تدعون يصدق ما يدعون لا تمتدوا الى تحوره في بي فانا اقول يا اخواني ينبغي الوقت بالناس واللي معهم لا يغلب الشيطان وقتنا نفس والله هذا ابو اصابع هذا بعد خمس سنوات لو اقنع الشيطان الانسان بينكم واضيع عليك دورات كنت مقيمها هذه دورس تاولت دور على نظام البنك ولم يثبت في تسجيل بيانات alespokostara and تتبعه ليس بقدر كلام ان تتبعه اذا اركبت تعال تتبعه وتتبعه كذلك ان تحب ما ياتي تتبعه وتتبعه وانا لست معط كلامه للقروب او لا تكن في تاثرا فانا احمل هذه الاحداث لما ياتيك فتظن فيه الشيء والصداع وتصل به الضرر ويشتد في تاخير الحكم بشيء معين احكي تاخير الحكم بما ان فقدت انا إن والله راجل انت ان الراجل يتكلم بكلام من الصدق ان معي لدي الفنيه ان اطبعه والله عاد اقسم بالله عاد اني احبكم والله عاد والله ثم والله عاد اني احبكم نظير ما احبكم الناس واقسم بالله عاد اني اخاف على كل وقرع النسيبان النبي اناس اسالته درفي ثلاثه فاعطاني اثنين ومنعني واحد سالته انذ لك امتي لسنه عامه فاعطى قلت يا ربي ما اريد ان ياتي بلاء ولا مرض ولا تهلك حسنا اعمالي او في في في, في, في مصيبه واحده فاعطى وسالته من لساني الثاني الذي اعطاني اذن يا رب ان تجعل تاسهم بيننا تجعل تاسهم معنا الله معنا واروحتي يا اخواني احضر ان يكونوا في عباده التسبيح ذلك يشكو كل رسول الله صلى الله عليه وسلم رياض اذا قال لك افدانا تجتمع هم على امراه واحده وانت فرن. ليش تقرا التفسيخ ده ليش تكرر التعب ده ليش تقول هذا لان انت انت طلبك انت طلع أولا. اخواني اخوتي والله اننا نناصح والله انا حقاق يقول هذا الكلام واحد قال يا اخوان هذه اول مره ناجتون في تونه الواحد ف والتي يمكن في مثل هذا كذا كيف, كيف صباحا على الصبيه حتى حلنا وفجر وضر واطفئت النارس وحده ولا احد يحضر ان لا تصحى يحضر من اهل الشيطان يقولوا الان اذا بنت نواياك